فبإذن الله وليقزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من قيل ولا ركاب ولكن سلق رسله على من يشاء رَبُّ اللَّهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ما للقرآن وللله ولرسول ولذ القربة ولثما ولمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين منكم سول فقذوه وما نهكم عنه فانته فاتقوا الله إن الله شديد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 فَشُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْسِدُونَ